إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأمنا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَنَسْفَعًا بِالنَّصْعِ لَا عِصْيَةَ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَالَّذِي يَدْعُو لَذِيَهَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ واسجد